يغفر ل ك موسوعه من ن ب ك ويؤخبكم م م إلى أجل م ا ج ل الله ن ا ب ل ا ي ؤ ر ل كنتم ت ع ل م و ن ق الاسلاميه رب إني دعوت ق ي ل ونهارا ف ل ز د م دعاء لتغفر ه موسوعه ج ع ل ا م في ذ ا ن ه م واستغشوا في ذ ل ن ا و ا س ت ك ب ر و ا ا س ت ك ب ا ا ر ثم إ ن ي د ل ع ل و م ج ه الاسلاميه ر ا ثم إني أ ع ت لهم و ر ر ت فقلت و س ت و ربكم إ ع ه ك النابلسي ن غفارا ي س ء عليكم مدرارا ويمددكم مدرارا أ م و ا و ب ن و ي ع للعلوم أ ن ه الاسلاميه ر ا ما ك م ل ت ر ج و ل ه و ق ا لا ترجون لله وقارا ما لكم ت ر ج ل موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه و ر ف ن و ر اسماء وَدَعَلَ ل ا ش م س الله و ا أَنْبَتَكُمْ مِنَ ا ل أ ح س ن ب ا ا فِيهَا إِصْرَاجًا ت ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فيها وَيُصْرِجُكُمْ إصراجا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 ولا ت ذ ر و ا النودا ولا س و ع ه ا ي ل ن س ر ا وقد أ ض ل و ا ك ث ي ر ا و ل ا ا تزد ل ظ ا ل م ي ن و م الاسلاميه ا و نارا ف ل ج د و ا ل م و ق ا ل نوح رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا إ ن ك إ ن ت ذ ر ه م يضلوا عبادك ولا يلدوا إ ل ا فاجرا ولا يلدوا إ ل ا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين ت ز ض ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل